هذا أسبية أيامية للشيخ عبد القادر كيلاني وله خواص عجيبة وفضائل كريمة في يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الجميل الرحمن الرحيم اللطيف الحليم الرؤوف العفو المؤمن النصير المجيب المغيط القريب السريع الكريم ذو الإكرام الطولي رب السنين من جمال بديع الأنوال الجمالية ما يدهش الباب الذوات الكونية ففتوجه إلى حقائق المكونات توجه المحبة الذاتية الجاذبة إلى شهود مطلق الجمال الذي لا يغادر قبح ولا يقطع عنه إيلام فاجعلني مرحما من كل راحم بحكم العطف الحبي الذي لا يشوبه انتقام ولا ينقصه غضب ولا يقطع مدده سبب تزل ذلك بحكم أبدية وعرفيتك إلى غير نهاية تقطعها غاية يا رحيم هو الرحيم رباه رباه غفاه يا خفيا لا يظهر يا ظاهرا لا يخفى لا طوفت أسرار وجودك الأعلى فترى في كل موجود وعلى تنفار ظهورك الأقدس فبدت في كل مشهود فأنت العليم المنان للرأفة والعف سريع بالمغفرة من الخائفين نصير المستغفين القريب بمحب جهات القرب والبعد عن عيون العارفين يا كريم يا ذا الجلال والإكرام سلام قولا من رب الرحيم والحمد لله رب العالمين بيرد يوم الإثنين بسم الله الرحمن الرحيم والله الله الذي لا إله إلا هو الحليم الرحيم الفعال اللطيف الولي الحميد الصبور الرشيد الرحمن ربي أذقني برد حلمك علي حتى أبتهج به في عوالمي فلا أشهد في الكون إلا ما يقتضي سكوتي ورضاي فإنك الحق وأمرك الحق وأنت الحليم الرحيم ربي أشهدني مطلقا فاعليتك في كل مفعول حتى لا أرى فاعلا غيرك يكون مطمئنا تحت جريان أقدارك مقادا لكل حكم ووجود عيني وغيبي وبرزخي يا نافخا روح أمره في كل عين اجعلني منفاعلا في كل حال لما يحولني عن ظلماتي تكميناتي ومحقا في عنيم وفي على الفاعلين في أهديت فيلك وتوّنني بجميل حميدك اختيارك لي في جميع توجهاتي وأفني رادتي وصيرني وسددني ورحمني وصحابني يا لطيف العناية بمعية خاصة منك وحققني الذي لا وحشة معه يا رحمن يا سلام والحمد لله رب العالمين يرد يوم الثلاثاء بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> إلهي ما أحلمك على من عصاك وما قربك ممن دعاك وما عطافك وما عطفك عن من سألك وما أرأفك بمن أملك من ذا الذي سألك فحرمته أولتجأ إليك فأسلمته أم تقرب منك فأبعدته أو هرب إليك فطردته لك الخلق والأمر إلهي أتراك تعذبنا وتوحيدك في قلوبنا وما إخالك تفعل ولئن فعلت تجمعنا مع قوم طالما بغضناهم لك فبالمكنون من أسمائك وما وارته الحجب من بهايك وما وارته الحجب من بهايك أن تغفر لهذا النفس الهلوع ولهذا القلب الجزوع الذي لا يصبر لحر الشمس فكيف يصبر لحر نارك يا عليم يا عظيم يا كريم يا رحيم اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا إليك ومن الخوف إلا منك ومن الفقر إلا إليك اللهم كما صمت وجوهنا أن تسجن غيرك فصن أيدينا أن تمتدى بالسؤال بغيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والحمد لله رب العالمين يوم الأربعاء بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عم قدامك عدفي فلا أنا وأشرق سلطان نور وجهك فأغاء هيكل بشرية فلا سباك فما دام مني فبدامك وما فنى عني فبرؤيتي إليك وأنت الدائم لا إله إلا أنت أسألك بالالف إذا تقدمت وبالهاي إذا تأخرت وبالهاي مني إذا انقلبت لا من أن تفنيني بك حتى تلتحق الصفة بالصفة وتقع الرابطة بالذات لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله ولى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين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 يبدو يوم الخميس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيود أرف لا من. الله لا إله إلا هو الحي القيود وعنت الوجود الحي القيوم. الله من يسألك يا الله يا الله يا الله بما سالك به نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا بدود يا بدود يا بدود يا ذا العرش المجيد يا مبليء يا معيد يا فعال لما يريد أسألك بنور وجك الذي ملاء كان عرشك وبقدرتك التي قدير تبيها على جميع خلقك برحمة التي وسية كل شيء علما لا إلا أنت يا مغيث أغثنا لا إله أنت يا مغيث أغثنا لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا اللهم إني أسألك يا لطيفا قبل كل لطيف يا لطيفا بعد كل لطيف يا لطيفا لطفت به خلق السماوات والأرض أسألك يا رب كما لطفت به في ظلمات الأحشاء اطربي في قضائك وقدرك وفرج عني من الطيق ولا تحمني ما لا أطيق بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم وبيبرن السطيق رضي الله عنه يا لطيف يا لطيف يا لطيف اطف إيه بخفي خفي خفي خفي لطفك الخفي الخفي الخفي إنك قلت وقولك الحق الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وعزبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين اليوم الجمعة Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni yasaluka bi'azim-i qadim-i kerim-i maknun-i makzuni asmaika bi bi'enva'i ejnaasi. رقوهم ينقش مالك وبعزيزي عزاز عزتك وبحولي طولي جولي شديد قوتك وبكثرة مقداري اقتدار قدرتك وبتأييدي تحميد تمجيدي عظمتك وبسموي لون مغيرة فعتك وبقيومي دائمومي دوامي مدتك وبرضوان غفوان أمان مع فياتك. وبيرافي بديع مانيع سلطانك سطوتك وبيرابيتي أضاموتي جبروت جلالك وببصالوت سعاد سعاتي وبصات رحمتك وبلوامعي بوارق صواعق عجيجي حجيجي رهيجي وهيجي بهيج نور ذاتك وببحر قهر جهري ميمونير بإرتباط وحدانيتك وبح قاارجات مَيْمُونِ تي بعضطه واحدانيةك وبهذير هيري تياري بَحْرِ الْمُحِيطِ المحيط بموتك وبالتساع في بَرْزَاخِ ميات برزخ كسيك وبهيك ليات البانيات روحانيات أمللاك أفلاك عشك ووبلك الروحانين المديرين الكواكب المنيرة بأفلاكك وبحنيني اميني تسكين قلوب مريدين لقربك، قربك وبخطواتي حركات سفراتي الخائفين من سخطك وبآمالي نوال أقوال مجتهدين في مرضاتك وبتخطيعي، تقطيعي تقطع مرائر الصابرين على بلائك وبتعبدي تمجدي تجلد العابدين على طاعتك يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا قديم يا قويم يا مقيم عظم اسمطل صمي بسم الله الرحمن الرحيم شر سبيداء قلوب عدائنا وعدائك ودق أعماق رؤوس ظلمتي بسيوف نمشآت قهرك وسطفتك وأحجبنا بحجبك بسيوفه نمشات قهلك وصطفتك واحجبنا بحجبك الكثيفة بحولك وقوتك عن لحظات لمحاته لمعات أصارهم وعيفة يا عزتي يا يا الله يا الله يا الله ووسط بالاينا من انا بي بي ميازي بالتوفيق في روضات السعادات أنا ادي بك واطرافك انا فيه وضي سواقي مساقي بر برك ورحمتك وقيدنا بقيود السلامة عن الوقوع في معصيتك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطل يا قديم يا قويم يا مقيم يا مولاي يا قاتل يا مولاي يا غافر يا لطيف يا خفير اللهم ذهلت العقول، وانحصرت أفهام الأبصار، وحارت الأوهام، وبعودت الخواطر، وقصرت عن إدراك كنه كيفية ذاتك مما ظهر من بوابته. عجايب ينباعي في قدرتك دون البلوغ تلألؤ لمعاتي بروق شروق أسمائك يا الله يا الله يا الله يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا قديم يا قبيل يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث يا غياث المستغيثين أغثنا لا إله إلا أنت برحمتك إرحمنا اللهم محرك الحركات ومبدئ النباتات ومشقق صم جلامي للصخور الراسيات والمنبع منها ماء معينا للمخلوقات المحي منها سائر الحيوانات والنباتات والعالم بما اختلج في صدورهم من أسرارهم أفكارهم وفاك رمز نطق إشارات خفيات لغات النمل صارحات من سبحت وقدست ومجدت وكبرت وحمدت لجلال جمال كمال إقدام أقوال إعظام عزك وجبروتك ملائك سماواتك اجعلنا في هذا العام وفي هذا الشهر وفي هذه الجمعة وفي هذا اليوم وفي هذه الساعة وفي هذا الوقت المبارك ممن دعاك فأجبته وسألك فعطيته وتضرع عايلك فراحنته وإلى ذلك دار السلام أدنيته بفضلك يا جواد يا جواد يا جواد جد علينا وعاملنا بما أنت أهله ولا تقابلنا بما نحن أهله إنك أنت أهل التقوى للمال فيرة يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا أول يا آخر ويا ظاهر يا باطل يا قديم ويا قبيم يا مقيم يا نور يا هادي يا بديع ويا باقي ya del celal ve ikram. La ilahe illa ente bir rahmetke neslağithu ya gıyatel mustağithine agitine. La ilahe illa ente bir rahmetke ya erhamarrahimin. İrhamna esalake Allahümme en tusalli ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Ve an takzıya havai ya Allah ya Allah ya Allah. Rabbil بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من نعمه لا تحصى وأمره لا يغصى ونوره لا يطفى ولطفه لا يخفى يا من فلق البحر لموسى رحيا الميت لعيسى عليه السلام وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واجعل لي فرجا ومخرجا Allahumme litala'a lu'ay nuri bahai hujubi arshike min a'daihi بسطوة الجبروت من من يكيدوني تحصنت وبحول طول جلب شديد قوتك من كل سلطان تحصنت بك ديموم قيوم دوام ابديتك من كل شيطان استعذت وبمكنون السر من سر سرك من كل هامة وتحصنت يا عابس الوحش يا شديد البطش عليك أني بوإحبس عني من ظلمني وغلب من غلبني كتب الله لغلبنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز الله أكبر الله أكبر بأعز من خلقه جميعا الله أعظم مما أقابب أحذر أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو ممسك السماوات السبع أن تقع على الأرض إلا بهنه من شر عبده تلان وجنوده وأشياعه واتباعه والجن والإنس اللهم كن لي جارا من شرهم جل تناوك وعز جارك تبارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك اللهم كن لي جارا من شرهم جل تناوك وعز جارك وجل اسمك ولا إله غيرك تفعل ما تشاء وأنت على كل شيء قدير